وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى شديد شَدِيدُ الْقُوَادِ مِرَّةً فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى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 إذ يقشى السدرة ما يقشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة طيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وكم من لك في السماوات؟ وكم من لك في السماوات؟ في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لا تغني شفاعتهم شيئا en dat is ook een van de belangrijkste vragen die we hebben gesteld. En ik الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظلم وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فَأَعْرِضْ عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الْحَيَاةَ الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بمن اهتدى لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يجتنبون كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللمم تَابَ ربك واسع عَمَلًا وأعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تمنى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وأنه أهلك عادن وَثَمُودَ وثمود فما وَقَوْمَ وقوم نوح من قبل إنهم كَانُوا كانوهم أظلم وأطغى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أهوى فغشاها ما غشا فَبِأَيِّ آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الأزفة أزفة الأزفة, الأزفة ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ